لآل ا موسوعه ا ل أ ن ا ب ل س ا للعلوم ا ل ا س م ا و ا ت Oh. م و س و ت ه النابلسي ي دونك ش تم نورك فهديت نورك ف للعلوم ظ م ح م الحمد ك فلك فرفرت ج ه ك ك أ ر ا ل م ج و و ا ك أعظم ا ل ج ا و ع م ي ك أفضل العطية ه وأه... وتجيب و ت الملطق ف ر ك ه الهدى س شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ج م ي ع اللهم لك الحمد حمدا ولك الشكر شكرا لك الحمد السرمد حمدا لا ي ح س ي ه العدد ولا يقطعه ا ل أ ب د كما ينبغي ن ج ل ا ل وجهك أ ن تحمد لك الحمد سرا لك الحمد جهرا لك الحمد شركه ك ا ل الهدى ح ف ض ل شركه ا ا ن ن و ت دعويه ك لأمنا ل ا خ ف ى غير ربحيه ذات مضمون س اجتماعي ا ل خ Thank、wow. you <laughs> all the w a r o d アうしたらいいのかな شباب المسلمين. اللهم اعذنا من شر ا ع ل ا ء ك واعذ بك من ل ر ا ع د ا م ك واعذ بك من شر ا ع د ك و ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن